وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم The Almighty. الرحمن وعلى العرش جه ب قو فَ غعق فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس دَعْنِي آتِكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ ke làêke que vi loa di mokon te